ثَمَّعُولٌ لِلْكَبِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله والربانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أنزل النفس بالنفس والعين بالعين والأوف بالأوف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة الله